Bismillah ar-Rahman ar-Rahim لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد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 ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسله فبينا فَقَالُوا أَبَسَرُوا يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوا اللَّهُ وَاللَّهُ قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. Wielu z nich nie ma wątpliwości co do tego, co يوم الجمع ذلك يوم التغاب يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يوم يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ويدخله جنات تجري من تحتها هَا أَبَدَى ذَلِكَ الْفَازُ الْعَظِيمُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسول فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُ عَلَى اللَّهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وأولادكم عدوا لكم فحوا وتوفر فإن الله وفروا اللحين إنما أموالكم وأولادكم في والله عنده أجر عظيم Masta tatum was a tyu. Wę fiku hoj rolli قرض الله قرض حسني يضاعفه, يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة. العزيز الحكيم